إن الله كان بما تعمدون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وَماَا جَعَلَ أَزْواجَكُمُْلَّ تُبَاهِونَ مِنْهُ نَّأُم مَهَاتِكُمْ وَما جَعَلَ أَدَعِيَاءكُمْ أَبنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَلهَّهُ يَقولُ الحَقََّ وَهُوَ يَهْدِ السَّبِي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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ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 أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يؤشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم إذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُكُم بِأَلسِنَةٍ حِدادٍ أَشححَةَ على الخَيد قُلائِكَ لَم يُؤمنِنُوا فَأَحبَتَ اللهَّهُ أَعملَهُم وَكَانَ ذَلِكَ عَ اللهَّه يَسير يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 الدنيا وزينتها فتعالين امتنعكم واسرحوا نسرا جميلا وان كنتم تريدون الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمح ساتي من كن اجرا عظيما يا نساء النبي من ياتي من كن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا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 وَقُمْ فِي بُيُوتِكَ وَلَا تَبَرَّجَنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ نَهْيَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 بَِّ اللهَّ كََ ل طيفًا إنِ المسلمين والمسلماتِ والمُؤمننين والمؤمناتِ والقانتين وَقانتاتِ وَصَّادثين وَ الصَّادقاتِ وَصَّابِرين وَصابِاتِ والخاشِعين وَخاشعَاتِ والمُتَصدَّتين.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 وَمَا كانَانَ لِمُؤمنِنٍ وَل مُؤمِنَةٍ إذَا قَضَ اللهَّهُ وَرَسُولهُ أَمرًا أََكُونَ لَهُ لِخيَرَةُ مِنْ أَممررِهِم وَمَي يَعصِ اللهَا وَرَرسُ لَهُ فَقَدضََّ ضَل لَ مّ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 أأَن تَخْشهُ فَلََّ قَضَ زَيد مِن هَا وَطَرًا زَوجكَهكَ إ لَا يكُ على المُؤمنِينَ حَرجَ زَوَّجْنَاهَا لَكَيْلا يَكُونَ على الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وَلَا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا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 وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا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 فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 هُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 ذَلِكَ ادْنَا أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ ولا ابناء اخوانه ان ولا ولا ابناء اخوانه ولا ابناء اخواته ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم الله. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي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 مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 وَقَاوا رَبّنَ إِا أَطَعنَّ سَادَتنَا وَكُبَرَ أَناَا فَأَضَلُونَ السَّبلَ رَبَّنَ آتِهِمْ ضِعفَيْنِ مِنَ العذاَابِ وَعَنْهُم لعننْ كَبيرَاء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 تَقَ اللهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا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 لِوَذذِبَ اللهَّهُ لِمُنَافِقينَ وَلمُنَافِقاتِ وَمُشكينَ وَمُشكَاتِ وَيتُوبَ اللهَّهُ على المُؤمنِنينَ وَإِمُؤمنِنَات وَكَانَ اللهَّهُ وَفُورَر وَحيمَ